ا ل إ ش ا ر ة ا ل ب ل ي غ ة ا ل خ ا م س ة وهي تخص الحوادث ا ل م ت ع ل ق ة ب أ م و ر غ ي ب ي ة نذكر منها ب ض ع ة أ م ث ل ة المثال ا ل أ و ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خ ط ب ة بين جمع من ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم ونقل إ ل ي ن ا الحديث نقلا صحيحا ومتواترا ان نبني هذا سيد ولعل الله أ ن يصلح به بين فئتين من المسلمين وبعد ف ي رواية عظيمتين و مرور أ ر ب ع ي ن س ن ة التقى جيشان عظيمان للمسلمين فصالح الحسن م ع ا و ي ة رضي الله عنهما وصدق بهذا الصلح ا ل م ع ج ز ة ا ل غ ي ب ي ة لجده ا ل أ م ج د صلى الله عليه وسلم المثال الثاني ثبت بنقل صحيح أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ستقاتل الناكثين والقاسطين والمالقين ف أ خ ب ر عن و ق ع ة الجمل و ا ص ف ي ن وعن الخوارج وقال صلى الله عليه وسلم للزبير لتقاتلنه و أ ن ت ظالم له عندما راه عليا يتحابان وقال صلى الله عليه وسلم ل أ ز و ا ج ه الطاهرات كيف ب إ ح د ا ك ن تنبح عليها كلاب ا ل ح و أ ب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى ك ث ي ر ة وبعد ثلاثين س ن ة تحققت هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة فعلا وذلك في و ق ع ة الجمل التي جرت بين علي و ع ا ئ ش ة ومعها ا ل ط ل ح ة والزبير رضي الله عنهم أجمعين كما تحققت في و ق ع ة ص ف ي ن التي جرت بين علي و م ع ا و ي ة رضي الله عنهما وقد تحققت في و ق ع ة حروراء ونهروان التي كانت بين علي رضي الله عنه والخوارج و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم عليا عن الذي يقتله فقال الذي يضربك يا علي على هذه حتى تبل منها هذه أي تبل لحيته رأسه من دم رأسه وكان علي يعرفه وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي و أ خ ب ر كذلك عن د ي ا ل ث د ي ة ب ع ل ا م ة ف ا ر ق ة فيه أ ن ه سيكون بين قتل الخوارج وفعلا كان ذي الثديه فيهم م مثل وهو رجل عرضيه المرأة وجعله علي أسود إحدى المحق الرسول أنه وأعلن معجزة ك صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم ب ر و ا ي ة ص ح ي ح ة عن أ م س ل م ة وغيرها أ ن الحسين يقتل بالطف أ ي في كربلاء وبعد خمسين س ن ة وقعت تلك ا ل ف ا ج ع ة ا ل أ ل ي م ة فصدقت ذلك ا ل إ خ ب ا ر الغيبي و أ خ ب ر مكررا صلى الله عليه وسلم إ ن أ ه ل بيتي سيلقون بعدي من أ م ت ي قتلا وتشريدا فكان كما أ خ ب ر هنا يرد سؤال مهم يقال إ ن عليا رضي الله عنه كان أ ح ر ى ب ا ل خ ل ا ف ة و أ و ل ى بها فهو ذو ق ر ا ب ة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذو ش ج ا ع ة ن ا د ر ة خ ا ر ق ة وذو علم غزير فلماذا لم يقدموه في ا ل خ ل ا ف ة ولماذا اضطربت أ ح و ا ل المسلمين في عهده الجواب لقد قال قطب عظيم من آ ل البيت كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تمنى أ ن يكون علي هو ا ل خ ل ي ف ة ولكن أ ع ل م من الغيب أ ن إ ر ا د ة الله غير هذا فتخلى عن رغبته تبعا لما يريده الله سبحانه وتعالى وفيما ي أ ت ي ح ك م ة و ا ح د ة مما تنطوي عليه إ ر ا د ة الله تعالى في هذا ا ل أ م ر كان ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن أ ح و ج إ ل ى الاتفاق والاتحاد بعدما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى فلو كان علي رضي الله عنه قد تولى ا ل خ ل ا ف ة ف ك ا ن هناك احتمال قوي أ ن تثير أ ط و ا ر ه ا ل م ت س م ة بعدم م س ا ي ر ة ا ل آ خ ر ي ن و ا س ت ق ل ا ل ي ة آ ر ا ئ ه مع زهده الشديد وبسالته ا ل ن ا د ر ة واستغنائه عن الناس فضلا عن شجاعته الفائقه ة المنافسة لدى كثير من الأشخاص والقبائل فتنجم الفرقة فتحرك فتنجم صفوف في خلافته وفتن خلافة فإن تأخر حدث حوادث أحد عرق كثير رضي هذه عهد الله عنه المزايا الأشخاص والقبائل المسلمين ما أما السبب ا لدى مثل علي من من بين س أ ب ب هو ما ي أ ت ي لقد هبت أ ع ا ص ي ر الفتن في أ و س ا ط أ م ة ا ل إ س ل ا م التي تضم أ ق و ا م ا م ت ب ا ي ن ة في الفكر والتي يحمل كل منها بذور ا ل ف ر ق ة إ ل ى ثلاث وسبعين ف ر ق ة مثلما أ خ ب ر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ينبغي وجود ش خ ص ي ة قويه ف د ة م ه ي ب ة الجانب ذات ش ج ا ع ة ف ا ئ ق ة و ف ر ا س ة ن ا ف ذ ة ونسب عريق أ ص ي ل من أ ه ل البيت ومن بني هاشم كي يثبت أ م ا م هذه الفتن فمثل هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ذ ة كانت تتمثل في علي رضي الله عنه فثبت فعلا أ م ا م تلك ا ل أ ع ا ص ي ر الهوجاء ولقد أ خ ب ر ه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أنه سيحارب في سبيل تأويل القرآن كما حارب هو صلى الله عليه سيحارب سبيل وسلم في حارب كما صلى في سبيل نزوله ثم إ ن ه لولا علي رضي الله عنه لربما كانت سلطنه الدنيا تعصف ب ا ل أ م و ي ي ن وتفتنهم كليا وتزلهم عن الصراط السوي ولكن ل أ ن ه م كانوا يرون إ ز ا ء ه م عليا ويوازوهم آ ل ل ا ب فقد ح ا ل و أن شأهم يبلغوا ي و في مكانتهم لئلا يفقدوا منزلتهم في نظر الأمة فاضطر أ غ ل ب رؤساء ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة إ ل ى ح ب اتباعهم على القيام بحفظ حقائق ا ل إ ي م ا ن ونشرها و ص ي ا ن ة أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن و ا ل إ س ل ا م رغم أ ن ه م لم يفعلوا شيئا ب أ ن ف س ه م لذا ن ش أ ت في ظل دولتهم مئات ا ل أ ل و ف من العلماء المحققين المجتهدين و ا م ة الحديث و ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين و ا ل أ ص ف ي ا ء والعاملين فلولا كمالات يتصف بها آ ل البيت وصلاحهم وولايتهم لله لذل ا ل أ م و ي و ن وابتعدوا كليا عن طريق الصواب كما آ ل إ ل ي ه أ م ر ه م في أ و ا خ ر أ ي ا م ه م وكما حدث في أ و ا خ ر أ ي ا م العباسيين و إ ذ ا قيل لماذا لم تستقر ا ل خ ل ا ف ة في آ ل البيت علما أ ن ه م كانوا أ ح ق بها الجواب إ ن س ل ط ن ة الدنيا خ د ا ع ة بينما أ ه ل البيت مكلفون بالحفاظ على حقائق الاسلام واحكام القران د ي يكون معصوماً كالنبي أو يكون عظيم التقوى عظيم ا معصوما التقوى الزهد كالخلفاء الراشدين كأن وعمر بن عبد العزيز والمهدي العباسي لألا يغتر فسلطنة بن عبد يغتر تصلح لآل البيت إ ذ تنسيهم م ظ ي ف ت ه م ا ل أ س ا س وهي ا ل م ح ا ف ظ ة على الدين و خ د م ة ا ل إ س ل ا م و خ ل ا ف ة ا ل د و ل ة ا ل ف ا ط م ي ة التي قامت باسم آ ل البيت في مصر و ح ك و م ة الموحدين في إ ف ر ي ق ي ا و ا ل د و ل ة ا ل ص ف و ي ة في إ ي ر ا ن كل منها غدت ح ج ة على أ ن س ل ط ن ة الدنيا لا تصلح ل آ ل البيت بينما نراهم متى ما تركوا ا ل س ل ط ن ة فقد سعوا سعيا حثيثا وبدلوا جهدا منقطع النظير في خ د م ة ا ل إ س ل ا م ورفع رايه ة سلالة القرآن فإن شئت فتأمل في الأقطاب الذين أتوا من سلالة الحسن ا فتأمل ل ل رضي فإن من في شئت عنه و ل القران ا أ ط ا ا ب ل أ ب ب ع ة و خ ص ة الشيخ ا ا ل ل ي ك ي في الذين الحسين رضي ولسيما زين العابدين وإن جاءوا وجعفر الصادق وأمثالهم من عنه شئت الآئمة فتأمل سلالة الله الصادق فكل من هؤلاء قد أ ص ب ح ب م ث ا ب ة م ه ل ي معنوي بددوا الظلم والظلمات ا ل م ع ن و ي ة بنشرهم أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن وحقائق ا ل إ ي م ا ن و أ ث ب ت و ا حقا أ ن ه م مارثوا جدهم ا ل أ م ج د عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م ا ل ت س ل ي م ف إ ن قيل ما ح ك م ة تلك ا ل ف ت ن ة ا ل د م و ي ة ا ل ر ه ي ب ة التي أ ص ا ب ت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في عصر الراشدين ن وخير و ر ا ل ق حيث لا يليق ب أ و ل ئ ك ا ل أ ب ر ا ر القهر ونزول المصائب و أ ي ن يكمن وجه ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة فيها الجواب كما أ ن ا ل أ م ط ا ر ا ل غ ز ي ر ة ا ل م ص ح و ب ة بالعواصف في الربيع تثير كوامن قابليات كل ط ا ئ ف ة من طوائف النباتات وتكشفها فتنثر البذور وتطلق النوى فتتفتح أ ز ه ا ر ه ا ا ل خ ا ص ة بها ويتسلم كل منها مهمته ا ل ف ط ر ي ة كذلك ا ل ف ت ن ة التي ا ت ل ي بها ا ل ص ح ا ب ة الكرام والتابعون رضوان الله, الله عليهم أ ج م ع ي ن أ ث ا ر ت بذور مواهبهم ا ل م خ ت ل ف ة وحفزت نوى قابليتهم ا ل م ت ن و ع ة ف أ ن ذ ر ت كل ط ا ئ ف ة منهم و أ خ ا ف ت ه م من أ ن الخطر محدق ب ا ل إ س ل ا م و أ ن النار ستنشب في صفوف المسلمين مما جعل كل ط ا ئ ف ة تهرع إ ل ى حفظ الدين ومنهم ا ل ذ و من مهمات حفظ قام ل ي فانطلق بكل جد وإخلاص في هذه السبيل فمنهم من قام بحفظ الحديث النبوي الشريف ومنهم من قام بحفظ صدق الشريعه الغراء ومنهم من قام بحفظ العقائد والحقائق الايمانيه ومنهم من قام بحفظ القران الكريم وهكذا انضبت كل ط ا ئ ف ة تحت م ه م ة وواجب من الواجبات التي يفرضها حفظ ا ل إ ي م ا ن و ص ي ا ن ة ا ل إ س ل ا م وسعت في سبيل أ د ا ء مهمتها سعيا حثيثا فتفتحت من البذور التي نشرتها تلك ا ل أ ع ا ص ي ر الهوجاء ا ل ع ن ي ف ة في ا ل أ ر ج ا ء زهور ب ه ي ج ة ب أ ل و ا ن ز ا ه ي ة شتى في عالم ا ل إ س ل ا م حتى ه د ا العالم ا ل إ س ل ا م ي رياضا ي ا ن ع ة بالورود و ا ل ر ي ح ي ن إ ل ا أ ن ه ل ل أ س ف ظهرت بين تلك الرياض البديعه اشواك أ ه ل البدع أ ي ض ا و ك أ ن يد ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة قد خضت ذلك العصر بجلال و ه ي ب ة و أ د ا ر ت ه ب ش د ة وعنف ف أ ث ا ر ت الهمم و أ ل ه ب ت المشاعر لدى أ ه ل ا ل ه م ة و ا ل غ ي ر ة فبعثت تلك ا ل ح ر ك ة ا ل م ن ط ل ق ة عن المركز كثيرا من أ ئ م ة المجتهدين والمحدثين والحفاظ والاصفياء و ا ل أ ق ط ا ب ا ل أ و ل ي ا ء إ ل ى أ ن ح ا ء العالم ا ل إ س ل ا م ي و أ ل ج أ ت ه م إ ل ى ا ل ه ج ر ة و ه ي د ت المسلمين شرقا وغربا وفتحت بصيرتهم ليغنموا من كنوز ا ل ق ر آ ن وخزائنه و ا ل آ ن لنرجع إ ل ى ما نحن بصدده إنما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من وسلم أمور الغيب ووقع فعلا كما الرسول الله الغيب فعلا الألوف أخبر أخبر يبلغ بل عليه ووقع صلى يزيد إ ل ا أ ن ن ا نشير إ ل ى أ م ث ل ة منه فقط تلك التي اتفق على صحتها أ ص ح ا ب الكتب ا ل س ت ة ا ل ص ح ي ح ة وفي مقدمتهم البخاري ومسلم حتى إن كثيرا منها نقلت نقلا متواترا من حيث المعنى واتفق العلماء وأهل التحقيق على صحة بعضها أنه بمثابة التواتر الصريح خرج أهل الصحيح والأمه ومسلم نقلت وأهل على أهل خرج حيث من حتى صحة إن أنه ما أ ع ل م به صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه مما وعدهم به من الظهور على أ ع د ا ئ ه وفتح م ك ة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق وتفتح خيبر و أ خ ب ر عن قسمتهم كنوز كسرى وقيصر أ ك ب ر دولتين في العالم في ذلك العهد ثم انه صلى الله عليه وسلم حينما كان يخبر بهذا الخبر الغيبي لم يقل أ ظ ن أ ح س ب ربما و إ ن م ا أ خ ب ر عن علم يقيني ك أ ن ه واقع يراه وقد وقع كما أ خ ب ر علما أ ن ه عندما أ خ ب ر بهذا الخبر كان م أ م و ر ا ب ا ل ه ج ر ة و أ ص ح ا ب ه قليلون والعالم كله ومن حول ا ل م د ي ن ة أ ع د ا ء يحدقون من كل جانب وفي ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ خ ب ر الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا اقتدوا باللدين بعده من أ ب ي بكر وعمر ف أ ف ا د بهذا أ ن أ ب ا بكر وعمر سيعمران بعده وسيكونان خليفتين وسيؤديان ا ل خ ل ا ف ة حقها كاملا بما يرضي الله سبحانه ورسوله ثم إ ن أ ب ا بكر سيتولى ا ل خ ل ا ف ة ل ف ت ر ة ق ص ي ر ة بينما عمر سيتولاها ل م د ة أ ط و ل فضلا عن أ ن ه سيقوم بكثير من الفتوحات قال الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن الله زوالي ا ل أ ر ض ف ر أ ي ت مشارقها ومغاربها و إ ن أ م ت ي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وكان كما قال و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم قبل غ ز و ة بدر في ر و ا ي ة ص ح ي ح ة عن مصارع الكفار في بدر و أ ش ا ر إ ل ى محل قتلهم ومصارع رؤسائهم هذا مصرع أ ب ي جهل هذا مصرع ع ت ب ة وهذا مصرع أ م ي ة هذا مصرع فلان وفلان و أ ع ل م ب أ ن ه سيقتل أ ب ي بن خلف وكان كما أ ع ل م و ت ب ت في الصحيح انه قال كمن يشاهد أ ص ح ا ب ه وينظر إ ل ي ه م في غ ز و ة م ؤ ت ة وهي على بعد م س ي ر ة شهر من حدود الشام أ خ ذ الرايه زيد ف أ ص ي ب ثم أ خ ذ ه ا جعفر ف أ ص ي ب ثم أ خ ذ ه ا ابن ر و ا ح ة ف أ ص ي ب وعيناه تدرفان حتى أ خ ذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم وبعد مرور ب ض ع ة أ س ا ب ي ع عاد يعلى بن منبه من س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة فقبل أ ن يخبر عما جرى هناك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دار في ا ل م ع ر ك ة مفصلا ف أ ق س م يعلى وقال والذي بالحق بعثك ما تركت من حديثهم حرفا واحدا وفي ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر عن ان الخلاف ة بعده ثلاثون عاما ثم تصير ملكا عبوضا و أ ن هذا ا ل أ م ر ب د أ ن ب و ة و ر ح م ة ثم يكون ر ح م ة و خ ل ا ف ة ثم يكون ملكا عبوضا ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في ا ل أ م ة أ خ ب ا ر صلى الله عليه وسلم عن م د ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة وهي ثلاثون س ن ة وتكمل هذه ا ل م د ة ب ا ل أ ش ه ر ا ل س ت ة ل خ ل ا ف ة الحسن رضي الله عنه ثم تتعاقب ا ل س ل ط ن ة والجبروت وفعلا س ا الأمة د و ف تحقق مثل ما قال وثبت ب ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ ن سيدنا عثمان رضي الله عنه يقتل وهو يقرا ل م ص ح ف و أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إ ن الله عسى أ ن يلبسه قميصا و أ ن ه م يريدون خلعه فكان كما قال وفي ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ خ ر ى أ ن ه عندما احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم شرب عبد الله بن ز ب ي ر دمه الطاهر تبركا ولم يسكبه فقال له ويل للناس منك وويل لك من الناس ف أ خ ب ر ب أ ن عبد الله سيتولى أ م ر الناس ب ش ج ا ع ة ف ا ئ ق ة وسيكون هدفا لهجوم عنيف وستنزل بالناس بسببه نوائب ومصائب وفعلا وقع كما قال حيث في في وحاصره الحجاج زبيد في في المويين يوسف الظالم بجيش عظيم في مكة وبعد قتال عنيف وبسالة نادرة ومعارك دامية أعلن عبد وبعد ومعارك الله الخلافة الظالم قتال وبسالة بن بن نادرة أهد مكة مكة سقط شهيدان و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم بملك بن ي أ م ي ة أ ي بظهور ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ه و و ل ا ي ة م ع ا و ي ة ووصاه لما قال له إ ذ ا ملكت فاسجح أ و ف ن ص ح وسيكون ملوكها ورؤساؤها ظلما وسيظهر منهم أ ش خ ا ص أ م ث ا ل يزيد والوليد كما أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم عن خروج ولد العباس ب ا ل ر ا ي ا ت السود وملكهم أ ض ع ا ف ما ملكوا من أ ن ا ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة ستظهر بعد ا ل أ م و ي ي ن وسيظلون في الحكم م د ة أ ط و ل وتحقق كل ذلك فعلا كما أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم وثبت ف الصحيح أ ن ه قال ويل للعرب من شر قد اقترب ف أ خ ب ر بفتن جنكيز خان وهولاكو وقال ت د الدولة م م ي العباسية العربية ر ه و د تحقق ف ع ل كما ا ق ص لسعد ى الله عليه و ل وقال ل م س بن أ ب ي وقاص في ر و ا ي ة ص ح ي ح ة حينما كان في مرض شديد لعلك تخلو حتى ينتفع بك أ ق و ا م ويستضر بك آ خ ر و ن ف أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم أ ن ه سيكون قائدا عظيما وسيفتح الله بيده بلدانا وينتفع به أ ق و ا م ك ث ي ر ة بدخولهم ح ض ي ر ة ا ل إ س ل ا م ويتضرر به آ خ ر و ن حيث تنقرض دولتهم وقد كان كما قال اذ اصبح سعد قائدا للجيش ا ل إ س ل ا م ي ودمر د و ل ة الفرس وصار سببا في دخول كثير من ا ل أ ق و ا م والملل في ح و ز ة ا ل إ س ل ا م وثبت و كذلك أنه صلى الله عليه ل أنه س م نع النجاشي في اليوم الذي مات فيه في السنه السابعه من الهجره وصلى عليه وبعد مرور اسبوع جاء الخبر بانه توفي في اليوم الذي اخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه عليك نبي وسلم أثبت فإنما وصديق أ و على حراء واهتز الجبل من تحتهم فافاد أ ن عمر وعثمان وعليا سيستشهدون فكان كما قال أ ي ه ا الضعيف ويا من مات قلبه ويا أ ي ه ا الشقي لعلك تقول إ ن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبقريا فعرف بعبقريته هذه ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة وتغمض عينك عن ح ق ي ق ة ا ل ن ب و ة ا ل س ا ط ع ة ك ش م س أ ي ه ا المسكين إ ن ما سمعته ليس إ ل ا جزءا من خ م س ة عشر نوعا من ا ل أ ن و ا ع ا ل ك ل ي ة لمعجزاته صلى الله عليه وسلم وقد علمت أ ن ه ا جميعا ث ا ب ت ة بروايات ص ح ي ح ة وبتواتر معنوي و أ ن ت لم تسمع بعد إ ل ا ن ب ذ ة ي س ي ر ة مما يتعلق ب ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة افبعدما يسمع ا ل إ ن س ا ن هذه المعجزات يقول لصاحبها إ ن ه عبقري يكشف المستقبل بفراسته هب أ ن ن ا قلنا مثلك أ ن ه عبقري أ ف ي م ك ن أ ن تلتبس ا ل ر ؤ ي ة على من يملك مئات ا ل أ ض ع ا ف من الذكاء المقدس و ا ل ع ب ق ر ي ة ا ل س ا م ي ة وهل يمكن لمثل هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل س ا م ي ة أ ن تهبط من سموها الصادق فيخبر أ خ ب ا ر ا ع ا ر ي ة عن ا ل ص ح ة أ ل ي س جنونا و ب ل ا ه ة ما بعدها ب ل ا ه ة الاعراض عما تخبر به هذه ا ل ع ب ق ر ي ة ا ل ف ذ ة حول س ع ا د ة الدارين ا ل إ ش ا ر ة ا ل ب ل ي غ ة ا ل س ا د س ة ثبت أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ف ا ط م ة إ ن ك أ و ل أ ه ل ي لحوقا بي أ ي أ و ل من يموت بعده صلى الله عليه وسلم فيتبعه من أ ه ل البيت وبعد س ت ة أ ش ه ر وقع ما قال وثبت أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ب ا ذر رضي الله عنه ب ت ط ر ي ب ه اي من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وبعيشه وحده وبموته وحده وبعد عشرين س ن ة وقع ا ل أ م ر كما أ خ ب ر و أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم في بيت أ م حرام خ ا ل ة أ ن س بن مالك فتبسم قائلا ناس من أ م ت ي عرضوا علي غزاه في سبيل الله يركبون ث ب ج هذا البحر ملوكا على ا ل أ س ر ه فقالت ادع يا رسول الله أ ن أ ك و ن معهم فدعا لها وبعد أ ر ب ع ي ن س ن ة ا س ت ح ب ت زوجها ع ب ا د ة بن الصامت لفتح قبرص وتوفيت هناك وقبرها ا ل آ ن هناك معروف يزار وثبت أنه صلى ا ل ل ل ه ع ي ه وسلم ق ا ل إن في تقيف ك ذ انه ب ومبيرا فأخبر ع مختار م ا ل ش و النبوة وسفاك وثبت ر الذي ادعى الدماء الحجاج الظالم الذي أيضا قتل ألف نفس وثبت أيضا أنه مئة صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة فلنعم ا ل أ م ي ر اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش ف أ ف ا د بهذا أ ن ه ستفتح م د ي ن ة اسطنبول بيد المسلمين وسيكون لمحمد الفاتح م ر ت ب ة ع ا ل ي ة نعم ا ل أ م ي ر وظهر ا ل أ م ر كما قال وثبت كذلك أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إن إلى الدين لو كان منوطا لناله من أبناء فارس مشيرا إلى الذين أنجبتهم من بالثورية رجال فارس مشيرا بلاد فارس من العلماء والأولياء لو أ م ث ا ل الإمام أ ب ي حنيفة النعمان وقال صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا ع الامه م قريش ل أ ب ستفترق الى ثلاث وسبعين ف ر ق فرقة و أ ن ا ل ن ا ج ي ة منها أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وقال صلى الله عليه وسلم القدريه مجوس هذه الامه مشيرا بذلك الى ط ا ئ ف ة القدريه المنكرين للقدر واعلم عن الرافضه والتي هي منقسمه الى شعب وفرق كثيره وكذا اخبر عن فرق كثيره اذ ثبت انه قال لعلي ما معناه ان مثلك مثل عيسى عليه السلام ستكون سببا في هلاك فئتين من الناس إ ح د ا ه م ا من فرط ا ل م ح ب ة و ا ل أ خ ر ى من فرط ا ل ع د ا و ة حيث أ ف ر ط النصارى في حب عيسى عليه السلام حتى تجاوزوا الحد المشروع فيهلكون وقالوا إ ن ه ابن الله حاش لله واليهود أ ي ض ا أ ف ر ط و ا في ا ل ع د ا و ة له ف أ ن ك ر و ا نبوته ومنزلته ا ل ر ف ي ع ة وكذلك سيفرط فريق من الناس في الحب لك ويتعدون الحد المشروع فيهلكون اذ قال صلى الله عليه وسلم في حقهم لهم نبز يقال لهم ا ل ر ا ف ض ة وفريق آ خ ر سيفرطون في العداء لك وهم الخوارج وقسم من المغالين في م و ا ل ا ة ا ل أ م و ي ي ن وهم ا ل ن ا ص ب ة فإن قيل إن القرآن قيل الكريم يأمر بحب آل البيت آل بحب وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلربما يشكل هذا الحب عذرا حيث إ ن أ ه ل الحب أ ه ل انتشاء وسكر أ ي ذاهلون فلم لا تنتفع ا ل ش ي ع ة ولا سيما ا ل ر ا ف ض ة من هذا الحب ولا ينقذهم من العذاب بل نرى العكس من ذلك ف إ ن ه م يدانون من فرط الحب كما أ ش ا ر إ ل ي ه الحديث الشريف الجواب إ ن الحب قسمان أ ح د ه م ا ح ب ب ا ل م ع ن ى الحرفي و هو ح ب علي و ا ل ح س ن والحسيني و وآل ارلبيت م ح ب ة ل ل ه والرسول و في س ب ي ل ه م ا فهذا ا ل ح ب يزيد حب ا ل رسول صلى الله علي ه و سلم و يكون و س ي ل ة لحب ا ل ل ه عز و جل فهذا ا ل ح ب مشروع لا يضر إ ف ر ا ط ه ل أ ن ه لا يتجاوز الحدود ولا يستدعي ذم الغير و عداوته و ا ن ي م ا حب بالمعنى الاسمي وهو حبهم حبا ذاتيا و ل أ ج ل ه م أ ي حب علي من أ ج ل شجاعته وكماله وحب الحسن والحسين من أ ج ل فضائلهما ومزاياهما ا ل ك ا م ل ة فحسب من غير تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إ ن منهم من يحبهم ولو لم يعرف الله ورسوله فهذا الحب لا يكون و س ي ل ة لحب الله ورسوله و إ ذ ا ما كان في هذا الحب إ ف ر ا ط ف إ ن ه سيفضي إ ل ى ذم الغير وعداوته وهكذا أ ف ر ط منهم كما ذكر ت الحديث الشريف في الحب لعلي و ت ب ر أ و ا من أ ب ي بكر وعمر فوقعوا في خ س ا ر ة ع ظ ي م ة فكان هذا الحب السلبي غير ا ل إ ي ج ا ب ي سببا لخسارتهم ونقل نقلا صحيحا أ ن ه صلى الله عليه وسلم حذر ا ل أ م ة من أ ن ه م إ ذ ا مشوا المطيقاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله ب أ س ه م بينهم وسلط شرارهم على خيارهم وبعد ثلاثين س ن ة وقع ا ل أ م ر كما قال وثبت كذلك أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ع ل م أ ص ح ا ب ه بفتح خيبر على يدي علي وفي غد يومه وقعت ا ل م ع ج ز ة ا ل ن ب و ي ة فوق ما كان يتوقع ف أ خ ذ علي باب ا ل ق ل ع ة بيده وجعله ترسا ولما تم أ م ر الفتح رماه في ا ل أ ر ض وكان الباب عظيما حتى إ ن ه لم يستطع ث م ا ن ي ة رجال وفي ر و ا ي ة أ ر ب ع و ن رجلا رفعه من ا ل أ ر ض وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تقتتل فئتان عظيمتان د ع و ه م ا و ا ح د ة ف أ خ ب ر عن الحرب التي وقعت في صفين بين علي و م ع ا و ي ة رضي الله عنهما ومما أ خ ب ر به صلى الله عليه وسلم أ ن عمارا تقتله ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة وبعد ذلك قتل في حرب صفين فاحتج علي به من أ ن الموالين لمعاويه هم ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة ولكن م ع ا و ي ة أ و ل الحديث وقال عمرو بن العاص ا ل ب غ ا ت هم قاتلوه فقط ولسنا جميعا بغاه وقال صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا إ ن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا فكان ا ل أ م ر كما أ خ ب ر ولما اسر سهيل بن عمرو قبل إ س ل ا م ه يوم بدر قال عمر يا رسول الله إ ن ه رجل مفوه فدعني أ ن ت ز ع ثنيتيه س ك ل ي ت ي ن فلا يقوم خطيبا عليك بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسى أ ن يقوم مقاما يسرك يا عمر فكان كذلك إ ذ حينما وقعت و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم تلك ا ل ح ا د ث ة العظمى التي كلا ل ص ب ر فيها قام أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه معزيا المسلمين في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ومثبتا قلوب ا ل ص ح ا ب ة فخطب فيهم خ ط ب ة ب ل ي غ ة وقام سهيل أ ي ض ا في م ك ة ا ل م ك ر م ة ي ح ذ و حذو أ ب ي بكر ف أ ل ق ى خ ط ب ة ش ب ي ه ة ب خ ط ب ة أ ب ي بكر حتى إ ن كلمات الخطبتين تواردت على معنى واحد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقه كيف بك إ ذ ا أ ل ب س ت سواري كسرى وفي عهد عمر رضي الله عنه سقطت د و ل ة كسرى وجاءت ز ي ن ة كسرى وحليه ف أ ل ب س ه ا عمر س ر ا ق ة وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى و أ ل ب س ه م ا س ر ا ق ة وصدق ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أ ي ض ا صلى الله عليه وسلم إ ذ ا هلك كسرى فلا كسرى بعده فكان ا ل أ م ر كما أ خ ب ر و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم رسول كسرى أ ن الله ص ل ط على ك س ر ابنه شهرويه فقتله في وقت كذا فلما حقق ذلك الرسول وقت مقتل كسرى ايقن أ ن قتله كان في نفس الوقت الذي أ خ ب ر عنه صلى الله عليه وسلم ف أ س ل م بسبب ذلك واسم ذلك الرسول فيروز كما ورد في بعض الروايات و أ خ ب ر عن كتاب حاطب بن أ ب ي بلتعه الذي أ ر س ل ه سرا إ ل ى كفار قريش ف أ ر س ل صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد رضي الله عنهما ب أ ن في الموضع الفلاني ج ا ر ي ة معها ر س ا ل ة ف أ ت و ن ي بها ف ذ ه ب و أ ت ي ا ب ا ل ر س ا ل ة في المكان الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم واستدعى حاطبا وقال له ما الذي حملك على هذا ف أ ب د ى عذره فقبل منه وهذه ر و ا ي ة ص ح ي ح ة ث ا ب ت ة وثبت أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال في عتبه بن أ ب ي لهب ي أ ك ل ه كلب الله ف أ خ ب ر عن ع ق ب ت ه ا ل م ه ج ع ة وبعد م د ة من الزمن ذهب ع ت ب ة متوجها نحو اليمن فجاءه سبع و أ ك ل ه فصدق دعاءه عليه ونقل نقلا صحيحا أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح م ك ة أ م ر بلالا رضي الله عنه ب أ ن يعلو ظهر ا ل ك ع ب ة و ي ؤ ذ ن عليها و أ ب و سفيان بن حرب وعتاب بن أ س ي د والحارث بن هشام وهم رؤساء قريش جلوس في فناء ا ل ك ع ب ة فقال عتاب لقد أ ك ر م الله أ س ي د ا اذ لم ير ى هذا اليوم وقال الحارث أ م ا وجد محمد مؤذنا غير هذا الغراب ا ل أ س و د فقال أ ب و سفيان لا أ ق و ل شيئا ولو تكلمت ل أ خ ب ر ت ه هذه الحصباء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد علمت الذي قلتم وذكر مقالتهم فقال الحارث وعتاب نشهد أ ن ك رسول الله ما اطلع على هذا أ ح د كان معنا فنقول به فيا من لا يؤمن بهذا النبي الكريم ويا ايها الملحد ت أ م ل في هذين العنيدين من رؤساء قريش كيف ر أ ي ا نفسيهما مضطرين الى ا ل إ ي م ا ن بما سمعاه من إ خ ب ا ر غيبي واحد فما أ ف س د قلبك و أ ن ت تسمع أ ل و ف المعجزات من أ م ث ا ل ه ا وكلها ث ا ب ت ة بطرق التواتر المعنوي ومع ذلك لا يطمئن قلبك فلنرجع إ ل ى الصدد وثبت أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند أ م الفضل زوجه بعد أ ن كتمه فلما أ س ر ببدر وطلب منه الفداء فقال لا مال لي فقال له صلى الله عليه وسلم ما صنع المال الذي وضعته عند أ م الفضل فقال ما علمه غيري وغيرها ف أ س ل م وثبت أ ي ض ا أ ن الساحر الخبيث لبيد اليهودي عمل سحرا ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فشد الشعر على مشط ودسه في بئر ف أ م ر الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم عليا والصحابة أ ن يذهبوا إ ل ى البئر ا ل ف ل ا ن ي ة و ي أ ت و ا ب أ د و ا ت السحر فذهبوا و أ ت و ا بها وكان ك ل م ن ح ل ت منه ع ق د ة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ا ل خ ف ة وثبت أ ي ض ا أ ن الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم قال ل ج م ا ع ة فيها أ ب و ه ر ي ر ة و ح ذ ي ف ة ضرس أ ح د ك م في النار مثل أ ح د ف أ خ ب ر عن ر د ة واحد من تلك ا ل ج م ا ع ة وبين ّ عاقبته ا ل و خ ي م ة قال أ ب و ه ر ي ر ة فذهب القوم يعني ماتوا وبقيت أ ن ا ورجل فخشيت فقتل مرتدا يوم ا ل ي م ا م ة وظهرت ح ق ي ق ة خبر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أ ي ض ا ب ق ض ي ة عمير مع صفوان حين ساره و ش ا ر ت ه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مقابل مبلغ عظيم من المال فلما جاء عمير النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله و أ ط ل ع ه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل أ م ر والسر ووضع يده على صدره أ س ل م هذا وقد وقع كثير من أ م ث ا ل هذه الانباءات ا ل غ ي ب ي ة ا ل ص ا د ق ة وذكرتها كتب الصحاح ا ل س ت ة ا ل م ع ر و ف ة مع س ا ن ي د ه ا و أ غ ل ب ما ذكر في هذه ا ل ر س ا ل ة من الحوادث إ ن م ا هو في حكم المتواتر المعنوي وهي ق ط ع ي ة الثبوت ويقينيه ة وقد ق ن ل ا البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب بعد القرآن الكريم على ما هو عليه أهل العلم والتحقيق ومسلم على عليه أهل بعد في هو أصح علما أ ن ه ا بينت في كتب السنن ا ل ص ح ي ح ة ا ل أ خ ر ى كالترمذي والنسائي وابي داود ومستدرك الحاكم ومسند أ ح م د بن حنبل ودلائل البيهقي مع أ س ا ن ي ب ه ا ف ي أ ي ه ا الملحد الغافل لا تلقي الكلام جزافا فتقول إ ن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل عاقل ذكي ثم تدع و ا ل أ م ر هكذا وتنصرف هذه ا ل أ خ ب ا ر ا ل ص ا د ق ة التي تمس ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة لا تخلو من أ م ر ي ن اثنين إ م ا أ ن ك تقول إ ن هذا الرجل له نظر ثاقب و ع ب ق ر ي ة و ا س ع ة جدا أ ي له عين ب ص ي ر ة ترى الماضي ة والمستقبل معا والعالم أ ج م ع فيعلم بها كل شيء وكل حادث ف أ ق ط ا ر ا ل أ ر ض والعالم كله شرقا وغربا تحت نظر شهوده وله من الدهاء العظيم ما يمكنه أ ن يكشف جميع أ م و ر الماضي والمستقبل فهذه ا ل ح ا ل ة لا يمكن كما ترى أ ن تكون في بشر قط و إ ذ ا ما وقعت في أ ي فرد فهو إ ذ ن خارق ل ل ع ا د ة وله م و ه ب ة ر ف ي ع ة منحها له رب العالمين وهذا ا ل أ م ر بحد ذاته م ع ج ز ة عظمى أ و ينبغي لك أ ن تؤمن ب أ ن ذلك الشخص الكريم م أ م و ر وتلميذ يتلقى ا ل إ ر ش ا د والتعليمات ممن يرى كل شيء وله ا ل ق د ر ة بالتصرف في كل شيء في الكون كله و ا ل أ ز م ا ن جميعا فكل شيء مكتوب في لوحه المحفوظ يعلم منه تلميذه ما شاء متى شاء فثبت إذن أن محمدا وسلم صلى الله عليه وسلم يتلقى الدرس من معلمه ا ل أ ز ل ي سبحانه ويبلغه كذلك وثبت أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم حينما بعث خ ا ل د بن الوليد ليحارب أ ك ي د ر رئيس د و م ة الجندل قال له إ ن ك ستجده يصيد البقر أ ي البقر الوحشي و أ خ ب ر ه ب أ ن ه س ي أ ت ي به أ س ي ر ا من غير م ق ا و م ة منه وذهب خالد وراه كما وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ ه أ س ي ر ا و أ ت ا به وثبت أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ع ل م قريشا ب أ ك ل ا ل أ ر ض ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم وقطعوا بها رحمهم و أ ن ه ا أ ب ق ت فيها كل اسم لله فوجدوها كما قال وهي م ع ل ق ة على ا ل ك ع ب ة وثبت أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر عن ظهور الطاعون عند فتح بيت المقدس ففي عهد عمر انتشر وباء الطاعون انتشارا فظيعا بحيث إ ن عدد الذين توفوا ن ت ي ج ة ا ل أ م ر ا ض سبعون أ ل ف شخص خلال ث ل ا ث ة أ ي ا م وثبت أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر عن وجود ا ل ب ص ر ة وبغداد قبل أ ن تعمره و أ خ ب ر عن جبي خزائن ا ل أ ر ض إ ل ى م د ي ن ة بغداد و أ خ ب ر ه م صلى الله عليه وسلم عن قتالهم الترك و ا ل أ م م التي حول بحر الخزر ثم بعد ذلك يدخل أ ك ث ر هؤلاء ا ل أ م م في دين ا ل إ س ل ا م وسيحكمون العرب بينهم حيث قال يوشك أ ن يكثر فيكم العجم ي أ ك ل و ن فيئكم ويضربون ل ق ا ب ك م وقال صلى الله عليه وسلم هلاك أ م ت ي على يدي أ غ ي ل م ة من قريش ف أ خ ب ر عن يزيد والوليد و أ م ث ا ل ه م من الرؤساء ا ل أ ش ر ا ر في ا ل أ م و ي ي ن و أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم عن وقوع ر د ة في بعض ا ل أ م ا ك ن ك ا ل ي م ا م ة وقال في غ ز و ة الخندق إ ن قريشا و ا ل أ ح ز ا ب لا يغزونني أ ب د ا و أ ن ا أ غ ز و ه م وكان ا ل أ م ر كما أ خ ب ر وثبت كذلك أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر قبل وفاته بشهرين ب أ ن عبدا خير فاختار ما عند الله وقال في حق زيد بن سلحان يسبقه عضوا ل ى ا ل ج ن ة فقطعت يده في الجهاد وأصبحت جهيدة يوم نهواند شهيدة فنحن س ب ق ت ه إلى ل ا ج ة وهكذا ما فإن جميع ا ا ه من أمور لم غ ي ب إ ن ا هو نعرف و واحد فقط من بين ع ش ة أنواع من وسلم معجزاته صلى الله عليه صلى ن ن نعرف ح لم بعد عشر معشار هذا النوع وقد بينا إ ج م ا ل ا أ ر ب ع ة أ ن و ا ع من ا ل إ خ ب ا ر الغيبي في ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين ا ل خ ا ص ة باعجاز ا ل ق ر آ ن ف ت أ م ل ا ل آ ن في هذا النوع وضمه إ ل ى ا ل أ ن و ا ع ا ل أ ر ب ع ه ا ل أ خ ر ى التي أ خ ب ر عنها صلى الله عليه وسلم بلسان ا ل ق ر آ ن وانظر كيف يشكل برهانا قاطعا لامعا على ا ر س ا ل ة بحيث ي د ع ن من لم يختل عقله وقلبه ويصدق ب أ ن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إ ن م ا هو رسول يخبر عن الغيب من لدن خالق كل شيء وعلام الغيوب ر ي ب الإشارة ل ة السابعة ن ش ر إلى بضع أمثلة من المعجزات ل بضع ب من ن ا ي التي ة تخص ر روايات وبالتواتر ونرى ك ة صحيحة قاطعة مقدمة الطعام المعنوي ونرى من الأنسب من نقدم وثبتت بين يديها أن المقدمه ان ا ل أ م ث ل ة التي سترد حول م ع ج ز ة ب ر ك ة الطعام كل منها قد روي بطرق م ت ع د د ة بل إ ن قسما منها روي ب س ت ة عشر طريقا وقد وقع معظم هذه ا ل أ م ث ل ة أ م ا م ج م ا ع ة ر ف ي ع ة من ا ل ص ح ا ب ة الكرام المنزهين عن الكذب والذين لهم ا ل م ن ز ل ة ا ل ر ف ي ع ة في الصدق و ا ل أ م ا ن ة م ث ا ل للتوضيح وفي ر و ا ي ة أ ن ه أ ك ل سبعون رجلا من صاع وشبعوا جميعا فالرجال السبعون يسمعون هذه ا ل ر و ا ي ة التي يحكيها أ ح د ه م ثم لا يخالفونه ولا ينكرون عليه أ ي إ ن ه م يصدقونه بسكوتهم ف ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن كانوا في ذروة الصدق والحق ذروة في حيث إ ن ه م عاشوا في خير القرون وهم محفوظون من ا ل إ غ ض ا ء على الباطل فلو كان يرى أ ح د ه م شيئا ولو يسيرا من الكذب في أ ي كلام كان لما وسعه السكوت عليه قطعا بل كان يرده حتما لذا فالروايات التي نذكرها فضلا عن أ ن ه ا رويت بطرق م ت ع د د ة فقد سكت عنها ا ل آ خ ر و ن تصديقا بها أ ي ك أ ن ا ل ج م ا ع ة قد رووها فالساكت منهم كالناطق بها فهي إ ذ ن تفيد ا ل ق ط ع ي ة كالمتواتر المعنوي ويشهد والسيرة وقفوا أحواله وسلم وأفعاله وأقواله سواء التاريخ الكريم الحديث الشريف أي عليه الشرعية أنفسهم الله منها قد بعد الخاصة صحابة الكرام القرآن المتعلقة بالأحكام لحفظ صلى أن حفظ حفظ أ م بالمعجزات ولم يهملوا جزاهم الله خيرا أ ي ه ح ر ك ة مهما كانت ص غ ي ر ة من سيرته ا ل م ب ا ر ك ة بل اعتنوا بها وبروايتها ودونوها في مدونات لديهم ولاسيما العبادله ا ل س ب ع ة و ب خ ا ص ة ترجمان ا ل ق ر آ ن عبد الله بن عباس وعبد الله بن ع م ر بن العاص وهكذا حفظت ا ل أ ح ا د ي ث في عهد ا ل ص ح ا ب ة الكرام حتى جاء كبار التابعين بعد ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن س ن ة فتسلموها غ ض ة ط ر ي ة منهم وحفظوها بكل أ م ا ن ة و إ خ ل ا ص فكتبوها ونقلها عنهم بعد ذلك ا ل أ ئ م ة المجتهدون و أ ل و ف المحققين والمحدثين وحفظوها ب ا ل ك ت ا ب ة والتدوين ثم تسلمها بعد مضي م ئ ت ي س ن ة من ا ل ه ج ر ة أ ص ح ا ب الكتب ا ل س ت ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل م ع ر و ف ة وفي مقدمتهم البخاري ومسلم ثم جاء دور النقاد و أ ه ل الجرح والتعديل وبرز منهم متشددون أ م ث ا ل ابن الجوزي ف م ي ز ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م و ض و ع ة التي دسها بعض ا ل م ل ا ح د ة وجهله الناس على ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ثم أ ع ق ب ه م علماء افاضل ذ و تقوى و ر ع أ م ث ا ل جلال الدين السيوطي وهو ا ل ع ل ا م ة ا ل إ م ا م الذي تشرف ب م ح ا و ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم فتمثل له في ا ل ي ق ظ ة سبعين م ر ة كما يصدقه أ ه ل الكشف من ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين فميزوا جواهر ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة من سائر الكلام والموضوعات وهكذا ترى أ ن ا ل أ ح ا د ي ث والمعجزات التي سنبحث عنها قد انتقلت إ ل ي ن ا س ل ي م ة ص ح ي ح ة بعد أ ن تسلمها ما لا يعد ولا يحصى من ا ل أ ي د ا ل أ م ي ن ة فالحمد لله هذا من فضل ربي وعليه فلا ينبغي أ ن يخطر بالبال كيف نعرف أ ن هذه الحوادث التي حدثت منذ م د ة س ح ي ق ة قد ظلت م ص و ن ة س ا ل م ة من يد العبث أمثلة الأول معجزات بركة الطعام المثال حول الصحاح الستة بركة اتفقت وفي مقدمتها البخاري ومسلم في حديث أ ن س رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب ف ع م د ت أ م ي أ م سليم إ ل ى تمر وسمن و أ ق ت فصنعت حيثا فجعلته في تور فقالت يا أ ن س إ ذ ا ب ه ذ ا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إ ل ي ك أ م ي وهي تقربك السلام وتقول إ ن هذا لك منا قليل يا رسول الله فذهبت فقلت فقال ضعه ثم قال اذهب ف ا د ع لي فلانا وفلانا رجالا سماهم وادع من لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت فرجعت ف إ ذ ا البيت غاص ب أ ه ل ه قيل ل أ ن س عددكم كم كان قال زهاء ث ل ا ث م ا ئ ة ف ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك ا ل ح ي س ة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يدعو ع ش ر ة ع ش ر ة ي أ ك ل و ن منه ويقول لهم واذكروا اسم الله و ل ي أ ك ل كل رجل مما يليه قال ف أ ك ل و ا حتى شبعوا فخرجت ط ا ئ ف ة و د خ ل ا ل ط ا ئ ف ة حتى أ ك ل و ا كلهم قال لي يا أ ن س ارفع فرفعت فما أ د ر ي حين وضعت كان أ ك ث ر أ م حين رفعت المثال الثاني نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي فذات يوم صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ل أ ب ي بكر رضي الله عنه من الطعام زهاء ما يكفيهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ د ع و ثلاثين من أ ش ر ا ف ا ل أ ن ص ا ر فدعاهم ف أ ك ل و ا حتى تركوا ثم قال ادع ستين فكان مثل ذلك ثم قال ادع سبعين ف أ ك ل و ا حتى تركوا وما خرج منهم أ ح د حتى أ س ل م وبايع قال أ ب و أ ي و ب ف أ ك ل من طعامي م ئ ة وثمانون رجلا المثال الثالث ح د ي ث س ل م ة ب ن ا ل أ ك و ى أ ب و ه ر ي ر ة وعمر ب ن الخطاب أ ب و عمرت ا ل أ ن ص ا رضي ي ر الله عنه م فذكروا م ح م أ ص ا ب ت ا ل ن ا س عن نبي صلى الله عليه وسلم في بعض م غ ا ز ي فدعا ب ذ ق ي ة ا ل أ ز و ا ج فجاء ا ل رجل بل ا ح ف ي ت من الطعام وفوق ذلك وعلا أ هم الذي أ ت ى ب ا ل ص ا ع من التمر ف ج م ع ه على ن ط ع قال س ل م ة فحرزته ك ر ب ض ة العنز ثم دعا الناس ب أ و ع ي ت ه م فما بقي في الجيش وعاء إ ل ا م ل أ و ه وبقي منه قدر ما جعل و أ ك ث ر وفي ر و ا ي ة ولو ورده أ ه ل ا ل أ ر ض لكفاهم المثال الرابع ثبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ثبت عبد في وفي الصديق ومسلم أن أبي الرحمن بن أبي بكر الصديق قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين و م ا ئ ة في سفر وذكر في الحديث أ ن ه عجن ص ا ع من طعام وصنعت ش ا ت فشوي سواد بطنها قال و أ ي م الله ما من الثلاثين و م ا ئ ة إ ل ا وقد حز له ح ز ة من سواد بطنها ثم جعل منها قصعتين ف أ ك ل ن ا أ ج م ع و ن وفضل في القصعتين فحملته على البعير المثال الخامس ثبت في الصحاح أ ي ض ا حديث جابر في اطعمه ا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أ ل ف رجل من صاع شعير وعناق قال جابر ف أ ق س م بالله لاكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي و إ ن عجيننا ليخبز وكان الرسول الأكرم صلى الله صلى عليه وسلم قد وضع في ذلك العجين والقدر من ماء فيه المبارك ودعا ب ا ل ب ر ك ة فيعلن جابر مقسما بالله م ع ج ز ة ا ل ب ر ك ة هذه في حضور أ ل ف من ا ل ص ح ا ب ة مظهرا علاقتهم بها فهذه ا ل ر و ا ي ة ق ط ع ي ة و ك أ ن أ ل ف رجل قد رواها المثال السادس وثبت في الصحاح أ ن أ ب ا ط ل ح ة عم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن س رضي الله عنه يقول إ ن الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم أ ط ع م مما أ ت ى به أ ن س تحت إ ب ط ه من قليل خبز شعير زهاء ثمانين رجلا حتى ش ب ع و ا وكان صلى الله عليه وسلم أ م ر ب أ ن يجعل ذلك الخبز إ ر ب ا إ ر ب ا ودعا ب ا ل ب ر ك ة و أ ن البيت ضاق بهم فكانوا ي أ ك ل و ن ع ش ر ة ع ش ر ة ورجعوا كلهم شباعا المثال السابع ثبت في صحيح مسلم والشفع وغيرهما ان جابرن ا ل أ ن ص ا ر ي يقول إ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه ف أ ط ع م ه ش ط ر و س ق شعير فما زال ي أ ك ل منه هو و ا م ر أ ت ه وضيفه حتى كاله ليعرفوا ما نقص منه ف ر أ و ا أ ن ه زالت منه ا ل ب ر ك ة وصار ينقص شيئا فشيئا ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تكله ل أ ك ل ت م منه ولقام بكم المثال الثامن تبين الصحاح كالترمذي والنسائي والبيهقي وكتاب الشفاء عن س م ر ة بن جندب أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ب ق ص ع ة فيها لحم فتعاقبوها من غ د و ة حتى الليل يقوم قوم ويقعد آ خ ر و ن وبناء على ما ذكرناه في ا ل م ق د م ة هذه ا ل و ا ق ع ة ا ل و ا ر د ة في ا ل ب ر ك ة ليست ر و ا ي ة س م ر ة فقط بل ك أ ن ه ممثل عن تلك الجماعات التي أ ك ل ت من ذلك الطعام فيعلن هذه ا ل ر و ا ي ة بدلا منهم المثال التاسع يروي رجال ثقات كصاحب الشفاء وابن أ ب ي ش ي ب ة والطبراني بسند جيد وعلماء محققون عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ م ر ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ د ع و له أ ه ل ا ل ص ف ة وهم فقراء المهاجرين الذين كان ينوف عددهم على م ئ ة والذين كانوا قد اتخذوا ا ل ص ف ة في المسجد م أ و ى لهم فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين أ ي د ي ن ا ص ف ح ة ف أ ك ل ن ا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت إ ل ا أ ن فيها أ ث ر ا ل أ ص ا ب ع ف أ ب و ه ر ي ر ة يدلي بهذا الخبر باسم أ ص ح ا ب ا ل ص ف ة مستندا إ ل ى تصديقهم فهي ر و ا ي ة ق ط ع ي ة إ ذ ن و ك أ ن جميع أ ه ل ا ل ص ف ة رووها فهل يمكن أ ن يكون هذا الخبر خلاف الحق والصواب ثم لا ينكر عليه أ و ل ئ ك الصادقون الكاملون ولا ي ر د و ن المثال العاشر ثبت ب ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ ن ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بني عبد المطلب وكانوا أ ر ب ع ي ن منهم قوم ي أ ك ل و ن ا ل ج د ع ة ويشربون الفرق أ ي منهم من ي أ ك ل فرع الجمل ويشرب أ ر ب ع أ و ق ي ا ت من الحليب فصنع لهم مدا من طعام ف أ ك ل و ا حتى شبعوا وبقي كما هو ثم دعا بعس أ ي اناء من خشب حليبا يكفي ل ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة فشربوا حتى رووا وبقي ك أ ن ه لم يشرب فهذا مثال واحد ل م ع ج ز ة ب ر ك ة الطعام وهو ب ق ط ع ي ة ش ج ا ع ة علي رضي الله عنه وصدقه المثال الحادي عشر ثبت ب ر و ا ي ة ص ح ي ح ة في إ ن ك ا ح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ف ا ط م ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ل ا ن ا ب ق ص ع ة من أ ر ب ع ة أ م د ا د أ و خ م س ة ويذبح جزورا لوليمتها قال ف أ ت ي ت ه بذلك فطعن في ر أ س ه ا ثم أ د خ ل الناس ر ف ق ة ر ف ق ة ي أ ك ل و ن منها حتى فرغوا وبقيت منها فضله فبرك فيها و أ م ر بحملها إ ل ى أ ز و ا ج ه وقال ك ل ن المثال وأطعمنا من م يكن حقا إن حقا غشي ث هذا الزواج ا ل ي لحلي م م و ن ب ل هذه م ع ج ز ة في البركة المثال الثاني ب ر ك ة ا ل م ل ل ا ا ث عشر روى جعفر الصادق عن أ ب ي ه محمد الباقر عن أ ب ي ه زين العابدين عن علي رضي الله عنه أ ن ف ا ط م ة طبخت قدرا لغذائهما ووجهت عليا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغذى معهما ف أ م ر ه ا فغرفت منها لجميع نسائه ص ف ح ة ص ف ح ة ثم له صلى الله عليه وسلم ولعلي ثم لها ثم رفعت القدر و إ ن ه ا لتفيض قالت ف أ ك ل ن ا منها ما شاء الله فعجبا من أ م ر ك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لم لا تصدق بهذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ه ر ة تصديق شهود بعدما سمعت أ ن رواتها من ا ل س ل س ل ة ا ل ط ا ه ر ة حتى الشيطان نفسه لا يجد سبيلا لانكارها إ ن ك ر عشر روى ه ا المثال الثالث عشر الآئمة أمثال أبي داود وأحمد أبي ب حنبل والبيهقي عن د ي ن ل المزين وعن الصحابي الذي أ ح م س سعيد ي بن وعن ت ش ف و وإخوته ل س ت ة ب ص ح ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نعمان بن مقر ن ا ل أ ح م س ي المزين ومن ر و ا ي ة جرير ومن ط ل ق متعدده ان رسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم أ م ر عمر بن الخطاب أ ن يزود أ ر ب ع م ا ئ ة راكب من أ ح م س فقال يا رسول الله ما هي إ ل ا أ ص و ع قال اذهب فذهب فزودهم منه وكان قدر الفصيل الرابض من التمر وبقي بحاله هكذا وقعت م ع ج ز ة ا ل ب ر ك ة هذه وهي تتعلق ب أ ر ب ع م ا ئ ة رجل لا سيما بعمر رضي الله عنه فهؤلاء جميعا هم الرواه ل أ ن سكوتهم حتما تصديق ل ل ر و ا ي ة فلا تقل إ ن ه ا خبر أ ح د ثم تمضي إ ل ى ش أ ن ك ف أ م ث ا ل هذه الحوادث و إ ن كانت خبر أ ح د إ ل ا أ ن ه ا تورث ا ل ط م أ ن ي ن ة في القلب ل أ ن ه ا ب م ث ا ب ة التواتر المعنوي المثال الرابع عشر سبت في الصحاح وفي مقدمتها البخاري ومسلم حديث جابر رضي الله عنه في دين أ ب ي ه وقد كان بذل لغرماء أ ب ي ه أ ص ل ماله ليقبلوه ولم يكن في ثمرها سنتين كفاف دينهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أ م ر ه بجدها أ ي قطعها وجعلها بيادره في أ ص و ل ه ا فمشى فيها ودعا ف أ و ف ى منه جابر غرماء أ ب ي ه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل س ن ة وفي ر و ا ي ة مثل ما أ ع ط ا ه م قال وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك وهكذا فهذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ه ر ة في ب ر ك ة الطعام ليست ب ر و ا ي ة يرويها جابر و أ ش خ ا ص معدودون فقط و إ ن م ا هي م ت و ا ت ر ة من حيث المعنى يرويها جميع هؤلاء ا ل ر و ا ة ممثلين لكل من تتعلق به هذه الروايه ة رواية المثال الخامس عشر يروي العلماء المحققون م م عشر يروي صحيحة وفي ق د ت م الإمام الترمذي والبيهقي عن أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن ه قال أ ص ا ب الناس م خ م ص ة في احدى الغزوات وفي ر و ا ي ة في غ ز و ة تبوك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء قلت نعم شيء من التمر في المزود وفي ر و ا ي ة خمس ع ش ر ة تمره قال ف أ ت ن ي به ف أ د خ ل يده ف أ خ ر ج قبضه فبسطها ودعا ب ا ل ب ر ك ة ثم قال ادع ع ش ر ة ف أ ك ل و ا حتى شبعوا ثم ع ش ر ة كذلك حتى أ ط ع م الجيش كلهم وشبعوا قال خذ ما جئت به و أ د خ ل يدك واقبض منه ولا تكبه فقبضت على أ ك ث ر مما جئت به ف أ ك ل ت منه واطعمت ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ح ي ا ة أ ب ي بكر وعمر إ ل ى أ ن قتل عثمان فانتهب مني فذهب وفي ر و ا ي ة فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله وهكذا ف إ ن م ع ج ز ة ا ل ب ر ك ة التي يرويها أ ب و ه ر ي ر ة وهو الذي تتلمذ على معلم الكون وسيده محمد صلى الله عليه وسلم ولازم م د ر س ة الصفه وبز فيها ب ا ل ح ب بدعاء النبي له فهل الصحابي الجليل يروي هذه ا ل ر و ا ي ة في مجمع من الناس ك غ ز و ة تبوك فلا بد أ ن تكون هذه ا ل ر و ا ي ة م ت و ا ت ر ة من حيث المعنى و ق و ي ة م ت ي ن ة ب ق و ة الجيش كله أ ي كما لو كان الجيش كله يرويها المثال السادس عشر ثبت في صحيح البخاري والصحاح الأخرى أن الجوع أصاب ثبت عشر هريرة أبا في صحيح أن ف ا س ت ب ع ه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح أ ه د ي إ ل ي ه و أ م ر ه أ ن يدعو أ ه ل ا ل ص ف ة قال فقلت ما هذا اللبن فيهم كنت أ ح ق أ ن أ ص ي ب منه ش ر ب ة أ ت ق و ى بها فدعوتهم وكانوا ينوفون على ا ل م ئ ة ف أ م ر صلى الله عليه وسلم أ ن أ س ق ي ه م فجعلت أ ع ط ي الرجل فيشرب حتى يروي ثم ي أ خ ذ ه ا ل آ خ ر حتى روي جميعهم قال ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال بقيت أ ن ا و أ ن ت أ ق ع د فاشرب فشربته ثم قال اشرب وما زال يقولها و أ ش ر ب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أ ج د له مسلكا ف أ خ ذ القدح وحمد الله وسمى وشرب الفضله فهنيئا لك م ا ئ ة أ ل ف م ر ة يا رسول الله فهذه ا ل م ع ج ز ة ا ل س ل ي م ة من شوائب الشك و ا ل خ ا ل ص ة ا ل ل ط ي ف ة ك ا ل ل ب ا قد روتها كتب الصحاح وفي مقدمتها صحيح ا ل إ م ا م البخاري الذي كان حافظا ل خ م س م ا ئ ة أ ل ف حديث فهي إ ذ ن ر و ا ي ة لا ريب فيها قط و ص ا د ق ة و ث ا ب ت ة ك أ ن ه ا م ش ه و د ة ر أ ي العين مثل ما رواها تلميذ ا ل م د ر س ة ا ل أ ح م د ي ة ا ل م ق د س ة م د ر س ة ا ل ص ف ة ذلك التلميذ الموثوق الحافظ أ ب و ه ر ي ر ة رواها باسم أ ص ح ا ب ا ل ص ف ة جميعهم و أ ش ه د ه م عليها فالذي لا يتلقى هذا الخبر تلقيا ك أ ن ه يشاهده فهو إ م ا فاسد القلب أ و فاقد العقل ترى هل من الممكن أ ن صحابيا جليلا مثل أ ب ي ه ر ي ر ة الصادق الذي بذل حياته في حفظ الحديث النبوي أ ن يحط من ق ي م ة ما حفظه من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة فيورد ما يثير الشك والشبهه ويقول ما يخالف الحق والواقع وهو الذي سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار حاشاه عن ذلك ي ف يا رب ي ب ح ر م ة ب ر ك ة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هبلنا ا ل ب ر ك ة فيما منحتنا من أ ر ز ا ق م ا د ي ة و م ع ن و ي ة ن ك ت ة م ه م ة بديهي أ ن ه كلما اجتمعت أ ش ي ا ء و ه ي ه ض ع ي ف ة تقوت و إ ذ ا أ ب ر م ت خيوط ر ف ي ع ة واتحدت صارت ع ر و ة و س ق ى لا تنفصم وقد أ و ر د ن ا هنا س ت ة عشر مثالا لقسم من خ م س ة عشر قسما من نوع م ع ج ز ة ا ل ب ر ك ة التي تمثل نوعا من خ م س ة عشر نوعا من أ ن و ا ع المعجزات وكل مثال أ و ر د ن ا ه قوي في حد ذاته وكاف وحده ل إ ث ب ا ت ا ل ن ب و ة ولو فرضنا فرضا محالا ب أ ن بعضا منها ضعيف غير قوي في ذاته فلا يجوز الحكم عليه ب أ ن المثال لا يقوى دليلا على ا ل م ع ج ز ة ل أ ن ه يتقوى باتفاقه مع القوي ثم إ ن اجتماع هذه ا ل أ م ث ل ة ا ل س ت ة عشر التي هي في د ر ج ة التواتر المعنوي يدل على م ع ج ز ة كبرى ق و ي ة ولو مزجت هذه ا ل م ع ج ز ة مع سائر ا ل أ ق س ا م ا ل أ ر ب ع ة عشر من معجزاته صلى الله عليه وسلم حول ا ل ب ر ك ة التي لم تذكر هنا لغدت م ع ج ز ة ه ا ئ ل ة كالحبال ا ل م ت ح د ة التي ل ن ت ص ا م لها ثم إ ن ك لو اضفت هذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ه ا ئ ل ة ا ل ق و ي ة إ ل ى سائر أ ن و ا ع المعجزات ا ل أ ر ب ع ع ش ر ة ل ر أ ي ت برهانا قويا لا يتزلزل برهانا باهرا على ا ل ن ب و ة ا ل ص ا د ق ة وهكذا فعماد ا ل ن ب و ة ا ل أ ح م د ي ة عماد كالطود ا ل أ ش م تتشكل من م ج م و ع ة هذه المعجزات ولا شك أ ن ك أ د ر ك ت ا ل آ ن مدى س خ ا ف ة و ب ل ا ه ة من يرى هذا البناء الشامخ العامر ل ل ن ب و ة ثم يظن أ ن ه يهوي بشبهات و ا ه ي ة ترد إ ل ى ظنه من جزئيات ا ل أ م ث ل ة نعم إ ن تلك المعجزات التي تخص ا ل ب ر ك ة في الطعام تدل د ل ا ل ة ق ا ط ع ة على ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن ه م أ م و ر محبوب لدى ذلك الرحيم الكريم الذي يمنح الرزق ويخلقه وهو عبد كريم لديه بحيث يبعث له مستضافات م م ل و ء ة ب أ ن و ا ع من الرزق خلافا للمعتاد من العدم ومن خزائن الغيب التي لا تنفد ومعلوم أ ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ش ه ي ح ه بالماء و ا ل ز ر ا ع ة بحيث ان أ ه ا ل ي ه ا لا سيما في صدر ا ل إ س ل ا م كانوا في ضيق من ا ل م ع ي ش ة و ش د ة منها و ش ح ة من الماء والتعرض للعطش فبناء على هذه ا ل ح ك م ة فقد ظهرت أ ه م المعجزات ا ل أ ح م د ي ة ا ل ب ا ه ر ة ظهورا في الطعام والماء فهذه المعجزات إ ن م ا هي ب م ث ا ب ة إ ك ر ا م رباني و إ ح س ا ن إ ل ه ي و ض ي ا ف ة ر ح م ا ن ي ة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ي ك ر م ه حسب ا ل ح ا ج ة فهي اكرام أ ك ث ر من أ ن تكون دليلا على ا ل ن ب و ة ل أ ن الذين ر أ و ا هذه المعجزات كانوا مؤمنين إ ي م ا ن ا قويا ب ا ل ن ب و ة ف ا ل م ع ج ز ة كلما ظهرت يتزايد ا ل إ ي م ا ن ويتقوى وهكذا تزيدهم هذه المعجزات نورا على نور إ ي م ا ن ه م ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا م ن ة تبين قسما من المعجزات التي تتعلق بالماء ا ل م ق د م ة إ ن الحوادث التي تقع بين أظهر الناس إ ذ ا ما نقلت بطريق ا ل أ ح ا د ولم تكذب فهي د ل ا ل ة على صدق وقوعها ل أ ن ف ط ر ة ا ل إ ن س ا ن م ج ب و ل ة على أ ن يفضح الكذب ويرفضه ولاسيما أ و ل ئ ك الذين لا يسكتون على الكذب وهم الصحب الكرام و ب خ ا ص ة إ ذ ا كانت ا ل أ ح د ا ث تتعلق بالرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم و ب ا ل أ خ ص أ ن ا ل ر و ا ة ه م من مشاهير ا ل ص ح ا ب ة فيكون راوي ذلك الخبر الواحد حين ذاك ك أ ن ه ممثل لتلك ا ل ج م ا ع ة التي شاهدته شهود عين علما أ ن كل مثال من أ م ث ل ة المعجزات ا ل م ت ع ل ق ة بالماء التي سنبحث عنها قد روي بطرق م ت ع د د ة عن كثير من ا ل ص ح ا ب ة الكرام وتناوله أ ئ م ة التابعين وعلماؤهم بالحفظ وسلموا كل ر و ا ي ة منها ب أ م ا ن ة ب ا ل غ ة إ ل ى الذين ي أ ت و ن من بعدهم في العصور ا ل أ خ ر ى فتلقاه العصر الذي بعدهم بجد و أ م ا ن ة ونقلوه بدورهم إ ل ى علماء العصر التالي وهكذا تعاقبت عليه أ ل و ف العلماء ا ل أ ج ل ا ء في كل عصر وكل ط ب ق ة حتى وصل إ ل ى يومنا هذا فضلا عن أ ن كتبا ل ل أ ح ا د ي ث قد دونت في عصر ا ل ن ب و ة وسلمت من يد إ ل ى يد حتى وصلت إ ل ى أ ي د ي أ ئ م ة الحديث من أ م ث ا ل البخاري ومسلم فوعوها وعيا كاملا وميزوا هذه الروايات حسب مراتبها وقاموا بجمع كل ما هو صحيح خال من ش ا ئ ب ة ا ل ش ب ه ة في صحاحهم ف أ ر ش د و ن إ ل ى الصواب جزاهم الله خيرا مثال إ ن ثوران الماء من أ ص ا ب ع الرسول صلى الله عليه وسلم وسقيه كثيرا من الناس حادث متواتر نقلته جماعه غ ف ي ر ة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بل محال كذبهم فهذه ا ل م ع ج ز ة إ ذ ن ث ا ب ت ة قطعا فضلا عن أ ن ه ا قد تكررت ثلاث مرات أ م ا م ثلاث جماعات ع ظ ي م ة فقد روت ا ل ح ا د ث ة ب ر و ا ي ة ص ح ي ح ة ج م ا ع ة من مشاهير الصحابة وفي مقدمتهم أ ن س خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وجابر وابن مسعود ونقلها إ ل ي ن ا ب س ل س ل ة من الطرق أ ئ م ة الحديث أ م ث ا ل البخاري ومسلم و ا ل إ م ا م مالك وابن شعيب وقتاده رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل أ ج م ع ي ن وسنذكر ت س ع ة أ م ث ل ة فحسب من المعجزات ا ل م ت ع ل ق ة بالماء المثال ا ل أ و ل ثبت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما عن أ ن س بن مالك قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت ص ل ا ة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه قال أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ن ا ء وهو بالزوراء فوضع يده في ا ل إ ن ا ء فجعل الماء ينبع من بين أ ص ا ب ع ه فتوضا القوم قال ق ت ا د ة قلت ل أ ن س كم كنتم قال ث ل ا ث م ا ئ ة أ و زهاء ث ل ا ث م ا ئ ة ف أ ن ت ترى أ ن أ ن س رضي الله عنه يخبر عن هذه ا ل ح ا د ث ة بوصفه ممثلا عن ث ل ا ث م ا ئ ة رجل فهل يمكن الا يشترك أ و ل ئ ك ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة في هذا الخبر م ع ن ا وهل يمكن الا يكذبوه حاشاه ولكن م ت هذا ه ل ح ا د ث ة قد ح د ث ت ف ع ب ا ا ل م ث ا ل ا ا ل ث ن ي ثبت في الصحاح و ف ي م ق د م ت ه ا ا ل ب خ ا ر ي و م س ل م عن س ا ل م بن أبي ا ل ج ع د عن ج ا ب ر بن عبد ا ل ل ه ا ل أ ن ص ا ر ي ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه م ا ق ا ل عطش ا ل ن ا م ي و م ا ل ح د ي ب ي ة و ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م ب ي ن يديه ركوة فتوضأه فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء ن ت و ب أ ولا نشرب إ ل ا ما بين يديك قال جابر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ا ل ر ك و ة فجعل الماء يثور من بين أ ص ا ب ع ه ك أ م ث ا ل العيون فشربنا و ت و ب أ ن ا قال سالم قلت لجابر كم كنتم قال لو كنا م ئ ة أ ل ف لكفانا كنا خمس ع ش ر ة م ئ ة فترى أ ن ر و ا ة هذه ا ل م ع ج ز ة يبلغون أ ل ف ا و خ م س م ئ ة رجل من حيث المعنى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن مفطور على أ ن يفضح الكذب ويقول للكذب هذا كذب فكيف بهؤلاء ا ل ص ح ا ب ة الكرام الذين ضحوا ب أ ر و ا ح ه م و أ م و ا ل ه م وابائهم و أ ب ن ا ئ ه م و أ ق و ا م ه م وقبائلهم في سبيل الحق والصدق فضلا عن أ ن ه محال أ ن يسكتوا على الكذب بعدما سمعوا التهديد المرعب في الحديث الشريف من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار فما داموا لم يعترضوا على الخبر بل قبلوه ورضوا به فقد أ ص ب ح و ا إ ذ ن مشتركين في ا ل ر و ا ي ة ومصدقين ل ه المثال من حيث ا ع ن ى ا ل م الثالث تروي الكتب الصحاح ومنها البخاري ومسلم في ذكر غ ز و ة ب و ا ط أ ن جابرا قال قال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادل وضوء فقيل لا يوجد لدينا الماء ف أ ر ا د ماء يسيرا ف أ ت ي به النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه وتكلم بشيء لا أ د ر ي ما هو وقال نادي ب ج ف ن ة ا ل ر ك ب ف أ ت ي ت فوضعتها بين يديه وذكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في ا ل ج ف ن ة وفرق أ ص ا ب ع ه وصب جابر عليه وقال بسم الله قال ف ر أ ي ت الماء يفور من بين أ ص ا ب ع ه ثم فارت ا ل ج ف ن ة واستدارت حتى ا م ت ل أ ت و أ م ر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا فقلت هل بقي أ ح د له ح ا ج ة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنه وهي ملاى فهذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ه ر ة م ت و ا ت ر ة من حيث المعنى ل أ ن جابرا كان في م ق د م ة المشاهدين فمن حقه إ ذ ن أ ن يتكلم هو فيها و ي ع ل ن ه ا على لسان ا ل ق و م ح ي ث كان ي خ د م ا ل رسول صلى الله ع ل ي ه و س ل م آ ن ذ ا ك وفي ر و ا ي ة ا بمسود ن ع ف ي ا ل ص ح ي ح و ل ق د ر أ ي ت ا ل ما ء ي ن م ع م ن ب ي ن أ ص ا ب ع رسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م يا ترى إ ذ ا ر و ا ص ح ا ب ة ث ق ا ت و ن ج ل ى من أ م ث ا ل أ ن س وجابرين و بمسود ع وقال ك ل منهم ر أ ي ت أ م ن ا ل م م ك ن عدم ر ؤ ي ت هم و بعد وحد هذه ا ل أ م ث ل ة معا لترى مدى ق و ة هذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ه ر ة ل أ ن الطرق ا ل ث ل ا ث ة إ ذ ا ما توحدت فستثبت ا ل ر و ا ي ة إ ث ب ا ت ا قاطعا بالتواتر المعنوي من أ ن الماء كان يفور من بين أ ص ا ب ع ه صلى الله عليه وسلم فهذه ا ل م ع ج ز ة أ ع ظ م و أ س م ى من تفجير موسى عليه السلام الماء من اثنتي ع ش ر ة عينا من الحجر ل أ ن انفجار الماء من الحجر شيء ممكن له نظيره حسب ا ل ع ا د ة ولكن لا نظير لفوران الماء من اللحم والعظم كالكوثر السلسبيل المثال الرابع الإمام مالك في كتابه القيم روى كتابه الصحابة بن عن عن معالي الموطأ غزوة تبوك في قصة أجلة أنهم وردوا العين جبل وردوا وهي تضد بشيء من ماء مثل الشراك ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن اجمعوا من مائها فغرفوا من العين ب أ ي د ي ه م حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه و أ ع ا د ه فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس حتى قال في حديث ابن إ س ح ا ق فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق ثم قال يوشك يا معاذ إ ن طالت بك ح ي ا ة أ ن ترى ما هاهنا قد م ل أ جنانا وكذلك كان المثال الخامس روى البخاري عن البراء ومسلم عن س ل م ة بن ا ل أ ك و ع وعن طرق أ خ ر ى في كتب الصحاح ا ل أ خ ر ى كنا يوم ا ل ح د ي ب ي ة أ ر ب ع ع ش ر ة م ئ ة و ا ل ح د ي ب ي ة بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها ق ط ر ة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر ف م ك ث ن ا غير بعيد ثم استسقينا حتى روينا وروت أ و صدرت ركائبنا قال البراء ف أ م ر صلى الله عليه وسلم بدلو من مائها ف أ ت ي ن ا بها ف أ ل ق ى ريقه من فمه المبارك ودعا ثم بعد ذلك أ ف ر غ الدلو في البئر ففارت وارتفعت م ل أ فمها ف أ ر و و ا أ ن ف س ه م وركابهم المثال السادس ر و ا ا ئ م ة الحديث أ م ث ا ل مسلم وابن جرير الطبري وغيرهما عن أ ب ي قتاده انه قال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا ل أ ه ل مؤته عندما بلغه قتل ا ل أ م ر ا ء وكانت لدي ميضاه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ على ميضاتك ف إ ن ه سيكون لها ن ب أ وبعد ذلك أ خ ذ العطش يشتد بنا وكنا اثنين وسبعين وفي ر و ا ي ة الطبري كنا زهاء ث ل ا ث م ا ئ ة فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ائت ميضاتك ف أ ت ي ت ه ا ف أ خ ذ ه ا ووضع فمه في فمها ولم أ د ر ي أ ت ن ف س فيها أ م لا ثم بعد ذلك جاء اثنان وسبعون رجلا فشربوا منها و م ل أ و ا أ و ع ي ت ه م ثم بعد ذلك أ خ ذ ت ه ا أ ي ا ل م ي ض ة فبقيت مثلما كان ف ت أ م ل في هذه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ه ر ة وقل اللهم صل وسلم عليه وعلى آ ل ه بعدد قطرات الماء المثال السابع روى البخاري ومسلم عن إ م ر ا ن بن حسين حين أ ص ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه عطش في بعض أ س ف ا ر ه م كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إ ل ي ه الناس من العطش فنزل ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلقا ف أ ت ي ا م ر أ ة بين مزادتين فجاء بها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ن ا ء ففرغ فيه من أ ف و ا ه المزادتين ونودي في الناس اسقوا فاستقوا و إ ن ه ليخيل إ ل ي ن ا أ ن ه ا أ ش د ملاه منها حين ابتدا فيها و قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها قال لها تعلمين ما رزانا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أ س ق ا ن ا إ ل ى آ خ ر الحديث المثال الثامن رواه ز ي م ة حديث عمر رضي الله عنه في جيش ا ل ع س ر ة وذكر ما أ ص ا ب ه م من العطش حتى إ ن الرجل لينحر بعيره فيعصر ف ل س ه فيشربه فرغب أ ب و بكر رضي الله عنه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت ف م ل أ و ا ما معهم من آ ن ي ه ولم تجاوز العسكر فهذه م ع ج ز ة أ ح م د ي ة م ح ض ة لا دخل للمصادفه ا المثال التاسع قط عمر عن بن شعيب ح فيها د عبد ا ل ل بن عمر بن ل طال قط عطشت وليس عندي ماء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمه ا ل أ ر ض فخرج الماء فقال ش ر ب قال أ ح د العلماء المحققين هذه ا ل ح ا د ث ة كانت قبل ا ل ن ب و ة لذا فهي من ا ل إ ر ه ا ص ا ت وتفجر عين عرفه بعد مضي أ ل ف س ن ة يعد من ا ل إ ك ر ا م ا ت ا ل إ ل ه ي ة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهكذا فالمعجزات ا ل م ت ع ل ق ة بالماء و إ ن لم تبلغ تسعين مثالا من أ م ث ا ل هذه ا ل ت س ع ة إ ل ا أ ن ه ا رويت بتسعين وجها و ا ل أ م ث ل ة ا ل س ب ع ة ا ل أ و ل ى ق و ي ة و ق ط ع ي ة كالتواتر المعنوي أ م ا المثالان ا ل أ خ ي ر ا ن و إ ن لم تكن طرقهما ق و ي ة و م ت ع د د ة ورواتهما ك ث ي ر ة إ ل ا أ ن أ ص ح ا ب الحديث ك ا ل إ م ا م البيهقي والحاكم ر و و ا عن عمر رضي الله عنه م ع ج ز ة ث ا ن ي ة حول السحاب ت أ ي ي د ا ل ل م ع ج ز ة في المثال الثامن التي رواها سيدنا عمر و ا ل ر و ا ي ة هي أ ن ه أ ص ا ب الناس في بعض مغازيه عطش ف س أ ل ه عمر الدعاء فدعا فجاءت س ح ا ب ة فسقتهم حاجتهم ثم أ ق ل ع ت و ك أ ن السحاب ة كان م أ م و ر ا ل أ ن يروي الجيش وحده حيث أ ن ط ر حسب ا ل ح ا ج ة فكما تؤيد هذه ا ل ح ا د ث ة المثال الثامن وتقويه وتبينه ر و ا ي ة ث ا ب ت ة ق ا ط ع ة ف إ ن ابن الجوزي الذي يتشدد ويرد حتى بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ويجعلها في عداد الموضوعات يقول إ ن هذه ا ل ح ا د ث ة وقعت في غ ز و ة بدر ونزلت في حقها ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فما دامت هذه ا ل آ ي ة قد نزلت في حقها وبينتها بوضوح فلا شك إ ذ ن في وقوعها وقد تكرر كثيرا نزول المطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن تنزل يداه المرفوعتان وهي م ع ج ز ة م س ت ق ل ة بحد ذاتها وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ي ا ن ا وهو على المنبر ونزلت ا ل أ م ط ا ر قبل أ ن يخفض يده وقد ثبت هذا عن طريق متواتر ا ل إ ش ا ر ة ا ل ت ا س ع ة إ ن أ ح د أ ن و ا ع معجزات الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم هو امتثال ا ل أ ش ج ا ر ل أ و ا م ر ه كامتثال البشر وانخلاعها من أ م ا ك ن ه ا ومجيئها إ ل ي ه فهذه ا ل م ع ج ز ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ش ج ا ر هي م ت و ا ف ر ة من حيث المعنى ك ف و ر ا ن الماء من أ ص ا ب ع ه ا ل م ب ا ر ك ة ولها صور م ت ع د د ة وقد رويت بطرق ك ث ي ر ة نعم يصح أ ن يقال إ ن خبر انخلاع ا ل ش ج ر ة من موضعها ومجيئها م م ت ث ل ة ل أ م ر الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم م ت و ا ت ر ة تواترا صريحا حيث قد رويت هذه ا ل ر و ا ي ة من قبل صحابه كرام صادقين معروفين أ م ث ا ل علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر و ي ع ل بن م ر ة وجابر و أ ن س بن مالك و ب ر ي د ة و أ س ا م ة بن زيد و إ ي ل ا ن بن س ل م ة وغيرهم ف أ خ ب ر كل منهم عن هذه ا ل م ع ج ز ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ش ج ا ر إ خ ب ا ر ا ثابتا ط ا ط ع ا ونقلها عنهم مئات من أ ئ م ة التابعين بطرق م خ ت ل ف ة في ب د ا ي ة كل طريق صحابي جليل أ ي ك أ ن ه ا نقلت إ ل ي ن ا نقلا متواترا مضاعفا لذا فلا يداخل هذه ا ل م ع ج ز ة ريب ولا ش ب ه ة قط فهي في حكم المتواتر المعنوي المقطوع به فهذه ا ل م ع ج ز ة و إ ن تكررت مرات ع د ة إ ل ا أ ن ن ا سنبين عددا من صورها ا ل ص ح ي ح ة ا ل ك ث ي ر ة ونوردها في ب ض ع ة أمثلة امثله ل ا الأول ابن ا روى م ج والدارني والبيهقي وعلي وروى والبيهقي مالك البزار عمر عن أنس بن مالك وعلي البزار والبيهقي عن عمر أ ن ث ل ا ث ة من ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن قالوا كان الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم قد حزن حزنا شديدا من تكذيب الكفار له قال اللهم أ ر ن ي آ ي ة لا أ ب ا ل ي من كذبني بعدها وفي ر و ا ي ة أ ن س أ ن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم وراه حزينا أ ت ح ب أ ن أ ر ي ك آ ي ة قال نعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ش ج ر ة من وراء الوادي فقال ادع تلك ا ل ش ج ر ة فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مره ا فلترجع فعادت إ ل ى مكانها المثال الثاني روى القاضي عياض ع ل ا م ة المغرب في كتابه ا ل ش ف ا ع بسند عال صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدنا منه أ ع ر ا ب ي فقال يا أ ع ر ا ب ي أ ي ن تريد قال إ ل ى أ ه ل ي قال هل لك إ ل ى خير قال وما هو قال تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله قال من يشهد لك على ما تقول قال هذه ا ل ش ج ر ة ا ل س م ر ة وهي بشاطئ الوادي ف أ ق ب ل ت تخد ا ل أ ر ض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أ ن ه كما قال ثم رجعت إ ل ى مكانها وعن ب ر ي د ة عن طريق ابن صاحب ا ل أ س ل م ي بنقل صحيح س أ ل ع ر ب ي النبي صلى الله عليه وسلم آ ي ة فقال له قل لتلك ا ل ش ج ر ة رسول الله يدعوك قال فمالت ا ل ش ج ر ة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد ا ل أ ر ض تجر عروقها م غ ي ر ة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله قال ا ل أ ع ر ب ي مره ا فلترجع ا إ ل ى منبتها فرجعت فدلت عروقها فاستوت فقال ا ل أ ع ر ب ي ائذن لي أ س ج د لك قال لو أ م ر ت أ ح د ا أ ن يسجد ل أ ح د لامرت ا ل م ر أ ة أ ن تسجد لزوجها قال ف أ ذ ن لي ان أ ق ب ل يديك ورجليك ف أ ذ ن له المثال الثالث روى مسلم و أ ص ح ا ب الكتب الصحاح ا ل أ خ ر ى عن جابر رضي الله عنه أ ن ه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب رسول الله يقضي حاجته فلم ير شيئا يستثر به ف إ ذ ا بشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى إ ح د ا ه م ا ف أ خ ذ بغصن من أ ر ص ا ن ه ا فقال انقادي علي ب إ ذ ن الله فانقادت معه كالبعير ا ل م خ ش و ش الذي يصانع ق ا ئ د ة وذكر أ ن ه فعل ب ا ل أ خ ر ى مثل ذلك حتى إ ذ ا كان بالمنصف بينهما قال التئما علي ب إ ذ ن الله ف ا ل ت ا م ت فجلس خلفها وبعد أ ن قضى حاجته أ م ر أ ن يعود كل منهما إ ل ى مكانها وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى فقال يا جابر قل لهذه ا ل ش ج ر ة يقول لك رسول الله الحقي بصاحبتك حتى أ ج ل س خلفكما فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما فخرجت أ ح ض ر وجلست أ ح د ث نفسي فالتفت ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا فقامت كل و ا ح د ة منهما على ساق فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفه فقال ب ر أ س ه هكذا يمينا وشمالا المثال الرابع روى اسامه بن زيد أ ح د قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه ا ل أ ي م ن كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لقضاء ا ل ح ا ج ة مكان خال يستر عن أ ع ي ن الناس فقال هل ترى من نخل أ و ح ج ا ر ة قلت أ ر ى نخلات متقاربات قال انطلق وقل لهن إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ك ن أ ن ت أ ت ي ن لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ل ل ح ج ا ر ة مثل ذلك فقلت ذلك لهن فوالذي بعثه بالحق لقد ر أ ي ت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن و ا ل ح ج ا ر ة يتعاقدن حتى ص د ن ركاما خلفهن فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقن وقد ا ل ذ ي نفسي ب ه ل روا هاتين الحادثتين اللتين رواهما جابر واسامه كل من يعلى بن مره وغيلان بن سلمه الثقفي وابن مسعود في غزوه حنين المثال الخامس ذكر ع ل ا م ة عصره ا ل إ م ا م ابن فورك الذي كان يسمى بالشافعي الثاني ك ن ا ي ة عن اجتهاده الكامل وفضله أ ن ه صلى الله عليه وسلم سار في غ ز و ة الطائف ليلا وهو وسن ف ا ع ت ر ب ه سدره فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين إ ل ى وقتنا المثال السادس ذكر يعلى بن سيابه ان ط ل ح ة أ و س م ر ة جاءت ف أ ط ا ف ت به ثم رجعت إ ل ى منبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها استاذنت ان تسلم علي اي استاذنت من رب العالمين المثال السابع هو الشيخان عبد مسعود الله عنه أنه قال مسعود عبد عنه هو رضي أنه اذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ل ي ل ة ا س ت م ع له ش ج ر ة وذلك حينما جاء جن نصيبين في بطن النخل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ل ل إ س ل ا م ف أ ع ل م ت ش ج ر ة خبر مجيئهم النبي وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أ ن الجن قالوا من يشهد لك قال هذه ا ل ش ج ر ة ف أ م ر ا ل ش ج ر ة تعالي يا ش ج ر ة فجاءت تجر عروقها لها قعاقع وهكذا فقد كفت م ع ج ز ة و ا ح د ة ط ا ئ ف ة الجن أ ف ل ا يكون من يسمع أ ل ف م ع ج ز ة و م ع ج ز ة من أ م ث ا ل ه ا ثم يكابر ولا يؤمن أ ض ل من ذلك الشيطان الذي حدث ا ل ق ر آ ن عنه بقول الجن يقول سفيهنا على الله شططا المثال الثامن روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ل أ ع ر ب ي ا ر أ ي ت إ ن دعوت هذا العذق من هذه ا ل ن خ ل ة أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله قال نعم فدعاه فجعل ينقز حتى أ ت ا ه فقال ارجع فعاد إ ل ى مكانه وهكذا فهناك أ م ث ل ة غ ز ي ر ة كالتي ذكرناها رويت كلها بطرق ع د ي د ة ومن المعلوم أ ن ه إ ذ ا اتحدت ب ض ع ة خيوط ر ف ي ع ة صارت حبلا قويا فمثل هذه ا ل م ع ج ز ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ش ج ر ة وقد رويت بطرق متعدده ة وعن م ش ا ي في قوة التواتر المعنوي حقيقيا ر الكرام التواتر متواترة تواترا الصحابة لا أنها إنها بل بد قوة ولا ر د ب انها حينما انتقلت إ ل ى التابعين أ خ ذ ت طابعه التواتر لا سيما الطرق التي سلكها أ ص ح ا ب الصحاح كالبخاري ومسلم وابن حبان والترمذي وغيرهم إ ن م ا هي طرق ص ح ي ح ة لا ش ا ئ ب ة فيها بل إ ن ر ؤ ي ة أ ي حديث كان في البخاري إ ن م ا هو كاستماعه من ا ل ص ح ا ب ة الكرام بعينهم ترى إ ذ ا عرفت ا ل أ ش ج ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفته وصدقت رسالته وسلمت عليه وزارته وامتثلت أ م ر ه كما ر أ ي ن ا في ا ل أ م ث ل ة ا ل م ذ ك و ر ة آ ن ف ا فكيف لا يعرف ولا يؤمن به ذلك البليد الجماد الذي يسمي نفسه إ ن س ا ن ا أ ل ي س هو عار عن العقل والقلب افلا يكون ادنى من الشجر اليابس واتفه من الحطب الذي لا يستحق إ ل ا إ ل ق ا ء ه في النار